بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال هذا شيوخ من ليبيا يقول السائل هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس وإن لم يجد من يزكيه هل يدرس وهل ماذا قال ماذا يقول السائل هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس نعم شيخ هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس وإن لم يجد من يزكيه هل يدرس وهل في التذكية سلف أفيدونا افادكم الله كيف؟ يقول وهل في التذكية سلف أفيدونا أفادكم الله يحتاج إلى التذكية المجهول سواء كان وافدا على القطر أو في قطره أما المعروف اما من عرفه فإن كان خارج قطره وساك... والعلماء علموا أنه يدرس وأنه يلقي الدروس من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فهذا لا مانع ان يدرس إن شاء الله تعالى حتى وأن... وكذلك لا مانع من الجلوس اليه حتى يجرحه علماء القطر قام الدليل عالم منهم ولعنتقي صاحب سنة واسع النظر قبل جرحه وأما إن كان في قطره وقومه يعرفون ومكنوه من تدريسهم في مسجد أو في مجالسهم فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء ناشد وان و... كان عنده نظر فالادله ما في هذه الاحكا... الحكم الشرعيه من الكتاب والسنه استدل واستنبط وان كان في البديهيه سيتو ينقل كلام اهل العلم سواء ذكرهم او لم يذكرهم ولكن لا يقول قلت او اقول فينسب الكلام الى نفسه بل الاولى ان يقول قال الشيخ فلان الشيخ فلان فتوه في هذا كذا حتى يطمئن الناس